لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وحرام وغير كلامكم عندك لعم وغير كلامكم وعندي كلام كلام وعمر النسر من قوام بعض يومين وعمر النسر من قوام بعض يومين, بعض يومين وسعت غيركم اعمل فعلم وسعت غيركم اعمل فعلم صبري عنكم شيء محال وصبري عنكم شيء محال محال وما لي قاتل الا الفطام وما لي قاتل illa al fitamum fitamum idha ayantukum zalat humummi وَإِنْ ضَبْتُمْ دَنَا مِنَ ku jali sang a bi ang kula ku jali sang jali sang wat ص bir ko khi wat fadaw bilwisa li mariwan hajrin fadaw bilwisa li mariwan hajrin mariwan hajrin yahim يهيم بكم إذا سجع الحمام حمام حديث غرامه فيكم قديمون حديث غرامه فيكم قديم قديم وما لبسهم منل حبثقام وما لبسهم منل فأنتم في الأصول أجل أصلين فأنتم في الأصول أجل أصلين أجل أصلين إذا شئتم تحصل للمرامون إذا شئتم تحصل المرام مرام بكم صعب الأمور يحود سهلان بكم صعب الأمور يحود سهلان يحود سهلان وبالإحسان جوده يا كرام وبالإحسان جوده يا كرام كرام وليس سواكم للجود اهل و ليس سواكم للجود اهل للجود اهل فكيف نزيل صوتكم يلومو カラ Bakafa na zilu sa